يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تكونوا لمن القا الىكم السلام لستم مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا انت تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قَابِلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا